وَالْنُبُوَاتُ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّمِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيدٍ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيدٍ 119. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 110. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا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 ساب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق صدق لما معكم لَتُؤمن به وَلَتُصْرُهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اصْرِ قَالُوا أَقْرَنَا قال فأشهد وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئكهم هم أفَغَيْرَ دِينِ دين الله يبغون وله النَّهَارِ من في السماوات والأرض طوعا وكوها وإليه يوجعون